وفي رحاب ا ل س ي ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ط ا ه ر ة كنا قد وقفنا في درسنا الماضي عند الميلاد النبوي ولكن بعض الناس س أ ل ن ي لما كنا نتحدث عن النسب قال قد علمنا نسب و ص ل ة و ع ل ا ق ة الناس جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم و لكنك لم تخبرنا عن أ ب ي بكر الصديق و نسبه مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قد تركت هذا خ ش ي ة ا ل إ ط ا ل ة و إ ل ا ف إ ن ي كما أ س ل ف ت في الدرس الماضي أ ر د ت أن أ ر س خ ل م ع ل و م ة و هي أ ن ه صلى الله عليه و سلم بعث في أ ش ر ف ا ل أ ن س ا ب و أ ط ف ا ه ا كما هو قال عن نفسه ف إ ن أ ص ف ى ولد إ س م ا ع ي ل عدنان و أ ص ف ى ولد عدنان ك ن ا ن ة و أ ص ف ى كنان ة قريش و أ ص ف ى قريش بن هاشم و أ ص ف ا ه م و أ ن ق ا ه م رسولنا صلى الله عليه و سلم فهو بعث من خيار و ص ف و ة و لما نتحدث عن النسب أ ر د ت أ ن أ ت ح د ث عن النسب ا ل أ ق ر ب يعني مثلا محمد بن عبد الله لم يكن لعبد الله ولد غيره فلم يكن له أ خ إ ل ا إ خ و ا ن ر ض ا ع ة ف إ ن آ م ن لم تلد غيره لا قبل ولا بعد ومات أ ب و ه وهو في رحم أ م ه أ م ا مع عبد المطلب فيجمعه أ ع م ا م ه و أ ب ن ا ؤ ه م قد تحدثنا الدرسي عنهم في الدرس الماضي أبناء عبد المطلب العشرة الحارث عبد وعبد ح ج ل والمقوم وأبو لهب ل وأبو و ا ا طالب وأخواتهن الستة أم البيضاء س وحمزة وأبو وأروى وأميمة ح أم ث ن المطلب عن هذا ا في د ر س ا ل ا ا ض ي وعبد ل م هو ولد هاشم فيجتمع مع هاشم في أ ب ن ا ء هاشم أ س د ومن معه وهاشم هو ولد عبد مناف وفي عبد مناف يلتقي مع ا ل أ م و ي ي ن ل أ ن عبد مناف ولد هاشما وولد عبد شمس وعبد شمس هو الذي جاء ببني أ م ي ة جاء بحرب وجاء ب ا م ي ة وجاء ب ر ب ي ع ة وهؤلاء جميعا يرجعون إ ل ى عبد شمس وعبد شمس يعتبر من قواد قريش ا ل أ ف ذ ا ذ كما سوف نعرف بعد قليل لما نتحدث عن حرب الفجار كيف أ ن قائدهم في تلك الحرب كان هو حرب ابن عبد شمس أ و أ م ي ة ابن عبد شمس فبالتالي يجمعه مع عبد مناف ا ل أ م و ي ي ن و عبد مناف هو ولد قصي و قصي كان له أ خ قصي الذي جاء منه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان له أ خ من إ خ و ا ن قصي ز ه ر ة ومن بني ز ه ر ة آ م ن ة بنت وهب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ ب ي وقاص ل أ ن كلاب ولد ولد له ولدان ي ز ه ر ة ومنه وقصي وقصي ج ا ء منه عبد مناف وعبد الدار وعبد ع ز ة وعبد وعبد مناف جاب م ن ه جاب عبد شمس وهاشم و إ خ و ا ن ه م صح وهاشم جاب م ن ه عبد مطلب و إ خ و ا ن ه وعبد مطلب جاب م ن ه أ ع م ى من يسلم بما فيهم والده عبد الله طيب نحن و ق ف ن ا في ا ل ن ق ط ة دي الوفي أ ن قصي ولات ا كلاب لكلاب ولدان ز ه ر ة م ن ه وقصي ز ه ر ة وقصي أ ب ن ا ء م ن ه أ ب ن ا ء كلاب كلاب جاب الولدين دين أ ب و كلاب م ن ه مره ابو كلاب اسم منو مره مره هذا جاب أ و ل ا د ولد ا س م ه ت ي م اسم م ن ه ت ي م وولد ا س م ه مخزوم دمنه م ر ة وولد اسمه كلاب كلاب أ ت ى ب ز ه ر ة وقصي تيم جاب أ و بكر الصديق وطلحه بن عبيد الله دين من بني ت ي م دين الاثنين طلحه بن عبيد الله و ب و بكر الصديق يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في من في م ر ة م ر ة والد تيم ومخزوم جاب أ ب و جهل وخالد بن الوليد إ ذ ن م ر ة عنده كم عنده ث ل ا ث ة مش كدا أه؟ عنده تيم و مخزوم و كلاب كلاب دا جا منه وتيم ده جميل منه ارسلنا و تيم دا جا منه أ و بكر الصديق و مخزوم دا جا منه منه خ ل د وليد طيب م ر ة نفس ولد منه م ر ة ابن كعب كعب عنده أ و ل ا د مع م ر ة واحد فهم اسمه عادي و دا جاب عمر بن الخطاب واحد اسمه جمح وده جاب أ م ي بن خلف قتل مشركا وجاب سهم وده جاب منه عمري بن العاص ا بن وائل السهمي ده كعب طيب كعب جاب ل ه أ ي من ل ه أ ي أ س ه ر رجل من ل ه أ ي يلتقي م ل ى ا ع س ل م سهيل بن عمرو ده أ ب و أ ب و جندل وهذا الذي فاوض عن قريش يوم الحديبيه و ل أ ي ج من غالب ومن غالب رجل فذ اسمه أ ب و عبيده بن الجراح ا من غالب فالنبي سلم لما كل ما تمشي في النسب تجده جميع قريش يلتقي معها في شنو في النسب ولذلك بعث و من أ و س ط الناس و أ ن ق ا ه م هذا إجابة على السؤال الفائت أ ر ج و أ ن يكون ا ل أ م ر قد اتضح طيب تزوج عبد الله بن عبد المطلب ب ا م ن ة وقد تحدثنا عن نسب ا م ن ة قلنا أ ن ه ا ا م ن ة بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن قصي زهره بن ابن, ابن قصي طيب فبالتالي تزوج عبد الله من آ م ن ة حكى أ ه ل التاريخ والسير أ ن عبد الله بعد أ ن نجا من الذبح الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي أ خ ذ ه عبد المطلب بيده وذهب به إ ل ى بني ز ه ر ة ليزوجوه آ م ن ة في الطريق في م ك ة عرضت عليه ا م ر أ ة نفسها لعبد الله لما ر أ ت من النور الذي في وجهه و أ ه ل السير يقولون أ ن ه ا أ ر ا د ت هذا زنا وهذا غير صحيح الحافظ م ن ا ل كثير رحمه الله ي ق ولانها أ ن ه أرادت أ الله زواجا عبد ل و ا م ر أ ة ا ل م ر أ ة التي طلبت هذا الكلام من أ ن ق ى نساء قريش اسمها أ م قنال ر ق ي ق ة بنت نوفل اخت و ر ق ا بن نوفل و و ر ق ا بن نوفل هو و ر ق ا بن نوفل بن ب ن ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي فعرضت أ م قنال ر ق ي ق ة نفسها على عبد الله زواجا فقال لها لا أ س ت ط ي ع أ ن أ خ ا ل ف أ ب ي أ ب و ه بنو عبد الملطلب و بعض ه السير ل يقول أ ن كانت ف ا ط م ة بن ت م ر ا ل خ ث ع م ي ة يعني التي عرضت نفسها لعبد الله ا ل خ ث ع م ي ة الراجح أ ن ه مقنال ل أ ن ه ا كانت تعرف أ ن نبيا سيخرج في مكه ة ذ الذي ا الكتاب المناسبة كما سوف نعرف في الميلاد المبارك كيف أن أهل الكتاب كانوا انتشر النبي محصوم حتى سوف يعرفون وقد عند نعرف أن أن أهل أهل كيف سيخرج في اسمه من الحمد لذلك لو أ ت ي ت إ ل ى اسم محمد قبل أ ن يتسمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أ ن أ ق و ا م ا يحسبون على أ ص ا ب ع اليد بعض اهل السير يقول ابن كثير سبعه لا ث ا م ن لهم يهتم بمحمد يرجون أ ن يكون كل يرجو أ ن يكون ولده هو اجن هو النبي ولله حكمته ا ل ب ا ل غ ة وربك يخلق ما يشاء ويختاروا ما كان لهم الخيره الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس ر ق ي ق ة بنت نوفل واللي هي بتقبل خديشنو؟ عمة خديجه عمه خ د ي ج ة أ و بت عمها ل أ ن ه ا ر ق ي ق ة بنت نوفل ا بن أ س د و خ د ي ج ة بنت خويلد بن أ س د وكلاهما ولد منه عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي ل أ ن ه قلنا قصي ولد عبد ا ل ع ز ة وعبد مناف صح؟ وعبد الدار عبد الدار منهم مصعب بن عمي وعبد ا ل ع ز ة منهم خديجه بن تخويل وعبد مناف منهم رسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب في م ع ل و م ة حقوا تعرفوها عبد المطلب ع ن د ه أ خ و ه اسمه اسد عبد المطلب نفسه عنده شنو اخوه ا س م ه اسد ده غير الاسد اسد ده ده اسد ابن عبد ا ل ع ز ة ابن قصي ده ك اسد ابن منو ابن هاشم اسد ابن منو ابن هاشم اسد ابن هاشم ده برضو جاب له مرا اسمها ف ا ط م ة بنت اسد ام علي بن ابي طالب ف ا ط م ة بنت اسد ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي لذلك علي رضي الله عنه هاشمي من ج ه ة أ ب ي ه ومن ج ه ة أ م ه في بيت الهاشمين أ م ا و أ ب ا و أ م أ ب و طالب تكلمنا عنها ف ا ط م ة أ م أ ب و طالب وام عبد الله عليه جل وسلم ف ا ط م ة بن تعمري بن عائذ غير أ ن ه ا م خ ز و م ي ة دي ما ل ه م خ ز و م ي ة دي وتزوجت عبد المطلب و ج ب منها الزبير وعبد الله و أ ب و طالب لن أ ش ق ا ء أ م ه منو م ف ا ط م ة ل ذلك قال أهل ا ل س ي ر علي أ م ه ف ا ط م ة و أ م أ ب ي ه ف ا ط م ة و أ م و و م و م و ف ا ط م ة ف ا ط م ة و زوجته ف ا ط م ة و كانت له بنت سما ف ا ط ي م ا دا ع ا ل نبي طالب كويس ف ر ض ي الله تعالى عنهم المهم أ ن ت لمن انا ذلك تستوعب أ ك ا و ن ه ما ت ح ف ظ ه بس تعرف م ك ة بس يعني تتخيل كده م ك ة و ا ل أ ش ي ا ء الفيه يعني تتخيل الجو في م ك ة رقيقه اللي أ م قنال عرضت نفسها لعبد الله فذهب عبد الله وذوج في أ ي ا م تشريق من آ م ن ة فدخل بها لما رجع ودع بغير النور فحاول يتكلم لقاء ام قنال م ع ر ض ة قالت تكلمت معي لماذا لا تريدينني ا ل آ ن فقالت عليك بال زهرة حيث كانوا. كانت امرأة شاعرة. قالت عليك بآل زهره حيث كانوا قال لي التي تقصد بذلك آمنة وآمنة التي حملت غ ل ا م ا أ ك د ت لو انه ده غلام بدون موجات صوتيه تكلمته وقلت ا له ده غلام و آ م ن ه التي على حسب ما ارتكبها هي النصارى واليهود جميعهم يعلمون ان رسول الله محمد هو رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام بل اخبرتك ان اليهود الذين سكنوا يثرب انما سكنوا يثرب لانهم يعلمون انها مهاجر نبي اخر الزمان وحتى أ ن يهوديا يسمى ابو التيهان, اسمه؟ أبو التيهان جاء سكن ا ل م د ي ن ة في آ خ ر موتوا جمع اليهود ه وفي سكرات الموت قال تعلمون أ ن زمان النبي آ خ ر الزمان قد حضر فيا يهود إ ذ ا جاءكم لا يسبقنكم إ ل ي ه أ ح د وهذا مهاجره حيهاجر المحللدس كذا ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا من الحق فكفروا به فلعنه الله على الكافرين حتى حيي بن ا ل أ خ ط ب كما سوف نعرف في ا ل س ي ر ة لما أ ر ا د و ا قتله و س أ ل ه أ خ و ه ياسر قال له كيف الرجل قال هو نبي قال وكيف ا ل أ م ر قال عداوته ما حييت ي ع لانهم م أن ل كانوا يريدون أ ن يكون نبي آ خ ر الزمان إ س ر ا ئ ي ل ي وقد خرج نبي آ خ ر الزمان شنو؟ عربي من م ك ة و ا ل غ ر ي ب ة كتب أ ه ل الكتاب تدلل على أ ن حتى المحرف في بعض البواقي منه دلالات و ا ض ح ة على ان نبي آ خ ر الزمان في م ك ة يعني حتى في التوراه يقول لك ب د أ الوحي في سيناء مع موسى واستعلن في س ع ي ر في بيت المقدس مع عيسى و ت ل ا ل أ من فاران وفاران هي م ك ة ل أ ن ك ث ي ر ة الجبال في وسطها بيت لله عز وجل وضعه إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حيكشن يعني فاران جا ح ت ك ش ن و تل أ ب ي ب ها ولا روما م ك ة ما في كلام أ ص ل ا أ ش ي ء موجود في كتب هذا الكتاب بل في الزبور أ ن داود عليه السلام كان يخبرهم بنبي آ خ ر الزمان يقول البهاء في وجهه والحمد غالب عليه والحمد شنو غالب عليه وفي ا ل إ ن ج ي ل بشرهم عيسى بالبار قليط والبار قليط أ ح م د يعني البار قليط معنا أ ح م د ولم ا نجي في ا ل تسميه ن جي في ا ل ت س م ي ة ش و ي ة نتكلم عن هذه ا ل ت س م ي ة كيف سمي محمد وما الفرق بين م ح م د و أ ح م د ل أ ن ه ب ع ض ا ل ن ا س قد يحتجا يقولك ل عيسى قال مبشرا برسول ي أ ت ي من بعد ا ممو أ ح م د ولم ي خ ش ش ن و محمد وقوله أ ح م د ل ل ط ي ف ة ع ج ي ب ة ما قال محمد وكويس انه ما قال محمد قال أ ح م د مخصوص يعني مش ناسي ما اختلط ا ل أ م ر عليه و س أ ر ي ك الفرق بين محمد وبين أ ح م د في فريق ولا ما في ه عند الناس ما ي فريق محمد و أ ح م د لكن في فريق س أ ر ي ك الفرق بعد قليل المهم الذي ينبغي أ ن يعلم أ ن ه ا قالت عليك ب آ ل ز ه ر ة حيث كانوا و آ م ن ة التي حملت غلاما فكل الخلق يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا إ م ا م ا ا ل ك ا م دقاله أ م قنال ورسول الله حمل ليوم في رحم أ م ه عليك ب آ ل ز ه ر ة حيث كانوا و آ م ن ة التي حملت غلاما فكل الناس يرجوه جميعا يسود الناس مهتديا إ م ا م ا ف أ خ ب ر ت ه أ ن النور الذي ر أ ت ه في وجهها هو الذي أ ط م ع ه ا فيه ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما لطيفا يقول أ ب و طالب كان وثنيا يستشفع بهبل ويستثقم ب ا ل أ ز ل ا م ويعبد ا ل أ ح ج ا ر ما في ذلك شك و أ ب و طالب لما مات قال ل ه أ ب و جهل أ ت ر غ ب عن مله ة م ن عبد المطلب ف م ل ة عبد المطلب كانت ش ر ك ي ة لكن الله أ ظ ه ر لعبد المطلب كرامات منها زمزم ومنها الماء الذي تفجر في الصحراء ومنها فداء ولده عبد الله ب م ئ ه من ا ل إ ب ل ومنها ح ا د ث ة الفيل قال ابن القيم وهذه كرامات في حقيقتها لرسول الله وليس لعبد المطلب وهي من باب ا ل ص ي ا ن ة والحفظ ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تقلب منذ آ د م في أ ط ل ا ب آ ب ا ئ ه و أ ج د ا د ه لم يحصل أ ن ه انتقل من رحم إ ل ى رحم إ ل ا بحلال وزواج من صلب إ ل ى رحم من عدنان والعرب كانت تعرف الزواج الصحيح أ ن الرجل ي أ ت ي جاء عبد المطلب وخطب آ م ن ة من أ ب ي ه ا و أ ع ط و ه ا مهر وزوجوه زوج عبد الله وهكذا كان عندهم الزواج ب أ ن و ا ع ه ا ل ا س ت ب د ا ع ونكاح ناس اليوم وهذا الذي أ ق ر ه ش ن و ا ل إ س ل ا م ولذلك بوسعنا أ ن نقول بملئ افواهنا وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل ا ل ق ر آ ن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبواني الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصرانه لم على زلل له وأولو يجتمع يهودي من منهم ظهره أحد فرسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جاء من نكاح الصحيح دخل عبد الله ب آ م ن ة وحملت به آ م ن ة تقول أ ن ه ا ما أ ح س ت ب أ ل م ولا وجع و أ ن ه ا كانت م ط م ئ ن ة إ ل ى الذي في رحمها أ ن ه سيكون شيئا ما و أ ن ه محفوظ وهذه ع ن ا ي ة الله واختيار الله سبحان الله ربك الرحمن ده عنده اختيار وبراء وهذا يستفاد منه من الفوائد ا ل ت ر ب و ي ة ا ل م ه م ة تفرد الله بالخلق والاختيار و ص ي ا ن ة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو نطفه ة صيانة ا ل ل لنبيه عليه الصلاة والسلام ن وهو、نطفة. طيب ف ة ط خرج عبد الله بعد ذلك و ل أ ه ل السير روايات ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى أ ن ه خرج إ ل ى الشام إ ل ى حيث مات هاشم في ت ج ا ر ة مع أ ن د ا د ه و أ ص ا ب ه مرض في طريقه مر على أ خ و ا ل ه في ا ل م د ي ن ة أ خ و ا ل ه من ب ن النجار والعرب تسمي خال الوالد خالا اصلهم ليسوا خيلان أ خ و ا ل عبد الله إ ن م ا أ خ و ا ل من أ خ و ا ل عبد المطلب س ل م ة بنت ي عمري بن ع د ي ا ل ن ج ا ر ي ة تزوجها هاشم و أ ن ج ب منها م ن ن عبد المطلب فهؤلاء أ خ و ا ل من أ خ ولكن ا عبد المطلب ل و ه أ خ و ا ل ه و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة تقول أ ن عبدالله أ ر س ل ه والده إ ل ى ا ل م د ي ن ة يسلب م ب ا ش ر ة ل ي م ت ا ر تمرن سالتك تمرن ت ي ر ن مدينه تمرن ف ي جيب م ن ا ل م د ي ن ة شنو؟ ت م ر ت م ر ا ل مدينه تمرن مدينه تمرن م ي ن ه تمرن مدينه تمرن مدينه تمرن مدينه تمرن مدينه تمرن م ل ي ن ه ت م ر د ه ف خرج ي أ ت ي بهذا التمر المهم المقطوع ه م م ا ل به أ ن ه قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين مات عبد الله في ا ل م د ي ن ة عند أ خ و ا ل ه ا ل ذ ي ر ج ع من ا ل ق ا ف ل ة س أ ل ه م عبد الله عن ولده وكان يحبه جدا ف أ خ ب ر و ه أ ن ه أ ص ا ب ه مرض فمكث يستشفي في يترب غير أ ن ه مات ودفن في ا ل م د ي ن ة في دار النابغه ة الجعدي في دار في م ن الجعدي ن ا ا ب غ ل وده عنده بيت وحتى موصوف القبر وين في دار ا ل ن ا ب غ ة الجعدي وكانت هذه الدار دار النابغه الجعدي عنده بيتين البيت الثاني شمال ا ل ع ت ب ة أ و ل م ا ت خ ش الباب علينا الشمال دفن عبد الله هناك وكان قبره الى عهد قريب موجود غير ان بعض الجهال كان يذهب ويستشفع بهذا القبر ويتبرك به ما في ناس ايمان ضعيف يحبوا يتبركوا د ا ي ل ر و ح ا ج ة كده يتبرك ب ه ا كان ما لقا ما بيقتنع في ح ا ج ة جواه كده ن ا ق ص ة إ ل ا يتبرك لا بها ح ا ج ة بس شفت عنده ح ا ج ة جواه ودي لازم يتبرك دي م ش ك ل ة كبيره ة جدا و ذ ا ا من ل جدا ا اعوذ بالله ه ل لان ي ن ع ب ة القبور ق و ت د ي س ه من ا ل أ م و ر التي وقف منها ا ل إ س ل ا م موقفا صارما وواضحا لا لبس ولا غموض فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ انبيائهم وصالحيهم مساجد هذا منهي عنه وقطع عمر رضي الله عنه ش ج ر ة الرضوان ش ج ر ة م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت الشجرة في ناس برضو عندهن وهم قالوا ا ل ش ج ر ة دي طالما ياسوا ل ق ر آ ن فيها ف ا ي د ة يقومش يتبركوا يتبركوا بالشجره لا تنفع ولا تضر فقطعها عمر رضي الله عنه و أ ر ا ح الناس منا حتى وين ا ل ش ج ر ة دي ما موجود فتوفي عبدالله وكان في ا ل خ ا م س ة والعشرين من عمره عمره كان كم س ن ة خمس وعشرين سنه ي خ و ا ن ا ربنا عنده حكمه عظيمه جدا يريد أ ن يعلم ا ل ب ش ر ي ة أ ن سيد ا ل ب ش ر ي ة صار سيدا ل ل ب ش ر ي ة بتوفيق الله لا بعون والد ولا و ا ل د ة ولذلك جرده من الوالد و ا ل و ا ل د ة أ م ا الوالد فلم يره أ م ا الوالد ة مات في عمر أ ح و ج ما يكون إ ل ي ه ا ليتولى الله حفظه وصونه وحتى لا يؤثر عليه أ ح د ل أ ن الوالد له ت أ ث ي ر على منه على الولد وحتى لا يؤثر عليه أ ح د وحتى لا يتولى تشكيله وصياغته وتربيته غير الله جل وعلا لذلك أ ر ا د ه هكذا فمات عبد الله و أ ن ش د ت ا م ن ة بنت وهب اشعارا تصف فيها سليل بني هاشم وتمدحه ورثته ب أ ج م ل ا ل أ ش ع ا ر و أ ز ه ر ه ا و أ ف ص ح ه ا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفين خمسمئه واحد ا ل س ب ع ي ن م ي ل ا د ي ة اختلف أ ه ل السير في ميلاده قال بعضهم أ ن ه ولد في رمضان وهذا شاذ وبعيد وبعضهم قال أ ن ه ولد في الثاني من ربيع ا ل أ و ل وهذا اختيار ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقال ا ل إ م ا م مالك وابن حزم انه ولد في الثامن من ربيع ا ل أ و ل أ م ا ابن إ س ح ا ق وابن أ ب ي ش ي ب ة والجمهور على أ ن ه ولد في الثاني عشر من ربيع ا ل أ و ل من عام الفيل طيب يتحدث اهل السير عن إ ر ه ا ص ا ت الميلاد إ ر ه ارهاصات ص ا ت إ الشيء ما كان قبله يعني ا ل أ ش ي ا ء الحصلت قبل الميلاد من س ه و ل ة الحمل ويسر الوضوء ولقد كانت الشيماء وهي ا م ر أ ة ز ه ر ي ة وهي أم عبد ام ل ر ح ن بن عوف. وقبل قلنا عبد و و ف ق ل قلنا ع ب الرحمن بن عوف من شنو آه؟ من بني ز ه ر ة ك الروايات ن ت ق ا ب تقول أ ن أ م ه رات أ ت ن و ر حين ح م ل به وهذا واضح م م ك نورا ي ك ن حين حملت به وقد تكون ر ؤ ي ة م ن ا م ي ة وقد تكون ر ؤ ي ة ح ق ي ق ي ة وليس في هذا ما يعجز يعني ما, ما, ما مستغرب وعند الميلاد ر أ ت أ م ه نورا أ ض ا ء له قصور ب ص ر ة وبصرة بالنسبة لبصرة البصره افضل أ س س ت في عهد ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة و ا ل ع ب ا س ي ة أ م ا ب ص ر ة ب ع ي د ة ق د ي م ة وهي التي تاجر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ي ه ا في الشام ولقي فيها ب ح ي ر ة الراهب دي, دي, دي ب ر ا ه ا ب ص ر ة اسمها وهو الذي قال عن نفسه والحديث في ا ل م س ت د وغيره أ ن ا د ع و ة إ ب ر ا ه ي م ربنا وابعت فيهم رسول ا منهم دعوه إ ب ر ا ه ي م و بشرى عيسى بشاره عيسى بشاره عيسى قومه ب من نبي عليه الصلاه والسلام و رات امي حين ولدتني نورا يحتمل هذا كما قلنا ر ؤ ي ة من او ي ة أو شنو أ و ر ؤ ي ة ح س ي ة ح ق ي ق ي ة ثم أ ن ه بعد أ ن وضع د ن ة النجوم حتى خشي الناس الذين كانوا داخل ا ل غ ر ف ة مع آ م ن ة أ ن تقع النجوم ع ل ي ه شافوا قرب من النجوم وخمدت نار فارس وكسرى انو شروان تزعزع جدا كسرى أ ن و شروان تزعزع جدا ك ث ر ة أ ن و شروان هذا الذي عاصر النعمان بن مندري السماء وحكم ا ل ف ر ص ة ث م ا ن ي ة و أ ر ب ع ي ن س ن ة يوم الميلاد يوم رسومة ولد كان عنده أ ر ب ع ي ن س ن ة حاكم ثاني بعدها عاش ث م ا ن ي ة سنوات وشنو؟ و... وتوفي ش ن و و وهلك دمنو ك ث ر ة شنو أ ن و شروان ومعلش حطلع ش و ي ة بس أ ن ا ن ا س كسر ذ ي ن ما بخلوهم لازم اتكلم عنهم كسر ة أ ن و شروان قعد ث م ا ن ي ة سنوات بعد ذلك ر أ ى رؤيا أ ف ز ع ت ه و ن ا د ى الموبذان الموبذان دا الكاهن ب ت ا ع ه ولقى إ ن و الكاهن ر أ ى نفس الرؤيا ر أ ى خيلا صعابا تقودها خيل ع ر ا ب نزلت د ج ل ة وانتشرت د بالرؤيا فلما قص ك س ر هذه ا ل ر ؤ ي ة على ا ل م ب ذ ا ن قال ا ل م ب ذ ا ن لقد ر أ ي ت هذه ا ل ر ؤ ي ة نفسها ف أ ر س ل و ا إ ل ى عبد المسيح في الشام وجاؤوا به من, من, من ج ه ة النعمان ا ل منذر العراق وعبد المسيح لم يستطع يفسر ا ل ر ؤ ي ة فذهبوا إ ل ى كاهن يسمى سطيح ففسر لهم ا ل ر ؤ ي ة ب أ ن نبي آ خ ر الزمان قد ظهر وسطيح ذاته كما قال أ ه ل السير فسر ا ل ر ؤ ي ة وسقط ميتا بس فسره وثاني مات ثاني ما قام ذاته آ خ ر تفسير ذاته اللي هو كان و ص ط ي ح يماني هو أ ف ض ل لكن سكن بلاد الشام المهم كسرى هذا ولد بعد لما خمس هو قاعد يعني فسر رؤيه جاءه أ ن نار فارس التي لم تخمد أ ل ف ع ا م خمدت فازداد غما على غم ومن إيوانه التجز الايوان. الايوان فسقطت ا ر ب ع ة عشر شرفه ا ل ح ا ا اللي بيخدتوها ج ت زي م ا تقول ن و يعني ا ل م ن ا و ر ة والحاجات اللي ب ر ص و ه ا مثلا طوب اقول مثلا حسنا واحد القى عمل في البيت مثلا ص و ر بعدين ب ر ص ا ل ط و ب ده ك ا ن زمان يعني م ع ل ش حسنا سيرانيك بيقى و ل ا ب ي شنو اه ناس الاتحاد بتاع الكوره عملوا شنو ياخي يا ناس هل ت ر ي ت و ن عندكم موضوع على شنو ياخي ناس دعانين وبعدها بيطيش والله الصومال ما ي غ ل ب و ه خلي نيجيريا ياخذ د ش و ده ب ي ا ل قروش د ي ك ل ه ا يقول لك اللاعب قال ا س ت ر ب ي كم مليون قل ا و بعدها ا ص و م ا شفناهم نقصوا نجحوا ا ل ح ا ج ة بس شفت شفت ا ل س ط ا س ر من ا ل س ط ا ئ ر طوال ب ي ج و م رجل ل ي قدام مش ذات نهاي ة وكان ه تاويل ا ل ر ؤ ي ة أ ن ملك فارس سينتهي بعد اربعه عشر ملك وفعلا حاجه عجيبه تخيل الاربعه عشر دين ولد النبي ه وحكم س ل م و أنو و ش ر انو ن تسر أ شروان ث م ا ن ي ة سنوات جحكم شهريا ش ه ر ي ر شهريار حكم انتقل الملك بعد ذلك من آ ل ك س ر ة إ ل ى قوم من ع ا م ة الفرس ووقعت م ق ت ل عظيمه في الفرس فحكم في ظل عشر سنوات تقريبا في ظل اربع سنوات عشر حكام بعد تفضل كم ها ف ض ل الاربعه ا ل أ ر ب ع ة دين انتهوا في خ ل ا ف ة آ خ ر ه م انتهى في خ ل ا ف ة عثمان بن عفان أ و في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب كما سوف يعني كما هو معروف في, في قتال الفرس وبالمناسبة آخر ملوك فارس بعد ما العرب بعد معركة البووي البويب اجتمعوا أزاحوا الذين أزاحوا ما في واحد شنو بعد فارس الذين ما الحكم عمل معركة يزد في جرد آخر ما من آل اله كسرى ه جاب كل الناس البنتمو ا ل ك س ر ة أ ن و شروان د خ ل ت ه م في بيت واحد وحرقو أ م يزدجر كلمت أ خ و ا ن ا خ ل ا ن الولد جشالوه مشو قبل ما ي ح ر ق و ن وبعد ذلك حرقو ا شفع بس ايه الشفع الذكور حرقوهم ام يزدجر بعد ذلك جابته بسنين أ س ن ق ا ت ل المسلمين العرب وفعلا جمع الفرس ووقعت م ق ت ل ع ظ ي م ة جدا عند الجسر و إ ل ى أ ن انتهت في معارك ا ل ق ا د س ي ة وما بعدها ودي قصة طويلة وتاريخ طويل جداً. سقطت ص ة و و ي ل ة ا ر ي طويل خ سقطت جدا أ ر ب ع ة عشر ش ر ف ة من إ ي و ا ن ك س ر ة وكسر لما ع ل م أ ن ه سيحكم أ ر ب ع ة عشر حمد الله ذاته قال خلاص ما في مشكله ة أربعة عشر كثيرة ذاته وقال. أربعة عشر ذ ا ت احل لنا رب ربنا ما في مشكلة. المهم انا مجينا مشكلة في ع وفعلا ا ي انتجيك عواجي قالت و سقطت الامور هذه من حيث ت ح ق ي ق الاسنادي للروايات الاسناد ل ل ي ا ا فيها ضعيف لكن معظم اهل السير رواها ف ك أ ن ه ا تقوت ك ث ي ر ة وليست كحديث كحديث قد, قد تكون ض ع ي ف ة يعني خمود نار فارس وارتجاز اتجاز الايوان ايوان ك س ر ة ورؤيا ك س ر ة والموبذان و إ ل ى غير ذلك ومنا ق ص ة ا ل ب ر م ة كانت قريش أ و ل ما تلد مولودا يضعونه في برمه برمه م ك ف و ل ة و م ط ل ي ة تعرفوا ا ل ب ر م ة دي ولا تعرفوه ا ا ل ب ر م ة ا ل و ا ح د ة دي بس ا ل ب ر م ة د يضعوا ب ي الشافع في ا ل ب ر م ة فلما وضع النبي وعمره يوم في ا ل ب ر م ة انشقت ا ل ب ر م ة فلما ج ا ء و ا ينظرون إ ل ي ه ف إ ذ ا به ينظر بعيونه إ ل ى السماء و ك أ ن ه واع ومدرك صلى الله عليه وسلم اختلف أ ه ل السير من الذي اختار له الاسم والصواب أ ن الذي اختار له الاسم هو الله عز وجل عبد المطلب و آ م ن ه ما كانوا قاهرين ك ث ي ر لكن وقع في خلدهم أ ن يسموه محمد فلم يكن له م بدن الا إ أَنْ يسموه محمد ما في مطفش ما في مفر نهائي لا ز م يسموه ن ي يسم س محمد و ن ه م ل أ ن ا س م ه الذي يريده الله عز وجل له محمد طيب هنا نقف و ق ف ة مع الذي ن ت س م و ا بمحمد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ر ي ك م ا ل م ع ج ز ة واحد اسمه محمد ا بن أ ح ي ح ة ا بن الجلاح ا ل أ و س ي ده واحد فيهم اسمه محمد ا بن أ ح ي ح ة ا بن الجلاح ا ل أ و س ي والثاني محمد وقيل هذا أ و ل من تسمي ه ا بن سفيان ا بن مجاشع وهذا جد جد الفرزدق الشاعر والثالث اسمه محمد ا بن البكري الجعفي والرابع اسمه محمد ابن حمران ابن هذا ربيعة اللي س وفي ن منه و وحده ا ا محمد ا بن مسلمه ة د بقى ع د ذلك ب ي صحابي سمو ه ا ه ل و في ا ل زمن د ا ك محمدا ليكون النبي ح ك م ة الله وين ي اخوانا د ي كله سمو ه محمد عبد ا ل م ط ل م ا سئل من سميته قال سميته محمدا والمشهور ان ه ق ا ل ليكون محمودا في السماء و د ة في الأرض و ك ل م ة محمد المحمود على ا ل س ن ة الناس المجبور يجبر الناس على حمده لخصاله ولذلك تجد الكفار من العقلاء حتى الذين لم يؤمنوا تجدهم يحترمونه صلى الله عليه وسلم كقائد فذ المنصفون من الغربيين يحترمونه فهو محمود ولا تستطيع إ ل ا أ ن تحمده لخصاله و ل أ خ ل ا ق ه صلى الله عليه وسلم وهو المحمود على ا ل س ن ة ع ا م ة الناس ف أ ك ث ر الناس ذكرا في ا ل أ ر ض من البشر هو محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتسمى الناس به تيمنا ينادى به ل ل ص ل ا ة في كل وقت ا ل م آ ذ ن والمنائر تشق عنان السماء خمس مرات عنانا السماء ل خمس في ي و م محمد والليلة رسول الله أشهد أن ف ي الصلاه ت في الصلاة ا إ ب ر ي ي وفي م ة الصلاة على ي عليه الصلاة تعبدًا لله جل وعلا في بدايات الحديث وفواتح الكلم يبدأ ه لله تعبدا وعلا ع الصلاة والسلام جل الكلم بالسناء ل وفواتح الله و يسالك ن بالصلاة ا ل و ل م ع ى صلى رسول وسلم الله الله عليه ل ل ف ذ هو محمود محمد كثير الحمد هذا معنى محمد ع ن م المجيد ع جميع الذين تسموا بمحمد لم يفكر واحد منهم أ ن يدعي ا ل ن ب و ة ولو بالخطا ه لو كان واحد بس حتى لو كالضبط زي م س ل م ه قال أ ن ا نبي كان نازل جهجه, جهجة, جهجة شديده وكان أ ه ل الكتاب لقوا ف ر ص ة أ ج ز و ا ل د ع ا ا ل ن ب و ة ما اسمهم ما اسم محمد و الاباء س م ا ه ن محمد أ ت ا ن ي ب ق و ا أ ن ب ي ا ء بالغلط ربنا منعهم منع وصرف منهم هذا ا ل أ م ر صرفا أ ن يدعي أ ح د منهم أ ن ه نبي الذي قال من المحاميد الذي قال أ ن ه نبي هو م ن ه هو واحد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو النبي الحق صلى الله عليه وسلم طيب واسمه أ ح م د والفرق بين أ ح م د أ ن اسم التعجب أ ف ع ل قد يكون فاعلا فقولك أ ح م د اي كثير الحمد ويمكن أن يكون أحمد الذي يحمد. الذي أن يكون ان ل ذ ي يحمد أ يكون اسم فاعل أن ي كثير و ن اسمفعول ك الحمد والفرق بين أ ح م د وبين محمد كما قال ابن القيم في زاد المعاد وفي جلاء الافهام على خير الأنام قال الحمد وقال خير كثير أحمد نوعا وكيفا نوعا وشنو وكيفا حمد ب ر ا و بحمد ب ط ر ي ق ة نصب د ل ح م و ب ي ومحمد كثير الحمد كما و ك ث ر ة ب ح م د كثير و أ ح م د ب ح م د حمد ش ن و نوعي ولماذا جاء في أ ه ل الكتاب أ ن ه أ ح م د ومبشرا برسوله ي أ ت ي من بعد اسمه لم يقل محمد ل أ ن اسم محمد تسمي به قبل النبي لكن أ ح م د لم يتسمى به قبل النبي أ ب د ا محمد فيه ذي ا ل أ س م ا ء ذكرتها ل ل ج ومحمد بن أ ح ي ح ه بن الجلاح ا ل أ و س ي ومحمد بن البكري الجعفي ومحمد بن حمران ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن م س ل م ة وفي محمدات كتار ا س م ه شنو ا س م و محمد لكن احمد ما في ن ه ا ئ ي مما الله خلق الدنيا لحد ما رسولت ولد ما في واحد اسمه احمد ن ه ا ئ ي عشان ك د ه جاب ل ه ن اسم عشان ما يقولوا ام كنداك ولا ام كنداك واحد ب س ل اسمه احمد لحد ما ل م ا جاء ا ل ن ب ي س و ل الله وولد اهل الكتاب لا قبل ولا ب ع د ه ما في زول جديد يسمى احمد ن ه ا ئ ي لذلك جاءهم باسم لا لبس ولا غموض فيه اسم ه احمد طيب قلنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سواء سماه جده عبد المطلب أ و أ ل ق ي في خلد آ م ن ه او جاء هاتف يقول سميه محمد سيد زمانه ف إ ن المولى عز وجل أ ر ا د ه أ ن يكون محمدا والاسم يعني تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ر ح ا م وفي اصلاب الرجال ك ن ط ف ة إ ن م ا ب ع ن ا ي ة د ق ي ق ة وباختيار واصطفاء واجتباء فلذلك حتى اسمه موجود من ذي قبل أ ن ه سيكون اسمه كذا يعني حتى ب ت ل ك و ا في الزبور قال لهم داود البهاء في وجهه والحمد غالب عليه وسيفه في عاتقه لذا ك د ه قال قيل لم يبعث بعد داود نبي السيف في عاتقه إ ل ا رسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء الذين جاءوا لم يفرض عليه م ق ت ا ل إ ن م ا النبي المميز الذي كان سيف ه في عاتقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والبار قلير م ع ن ي ك احد م و ب ا ل ت ح د م ع ن ا أ ح م د المتفق ع ن ا ه ن و م ع ن ا ك احد ل م ا تفكك هذه ا ل ك ل م ة ت ل ق عليهم و ي ع ه ي أ ح م د ا ل م ه م ولد ا ل ن ب ي صلى الله عليهم و س ل و ل ولد م ا رن إ ب ل ي س و ق د ق ا ل أهل ا ل إبليس س ي ي ر أن م ا رن إ ل ا أربع م ر ا ت رن ي ع ن ي ه م يعني كورك كورك بالله بيعملون ب نسوان ا ل زي شير نسوان في, ال... في كورك اسمه ش ن ن النياحة يعني ة اقرب الى يقول ل كورك ا ملعوناني ن ي م ز عند نعمة كورك كواريث ش د ي د ة في ا ل ف ا ت ح ة والله الفاتحه د ع ج ي ب ة بالله الناس الليل والنهار يقول الفاتحه、دي. بالله زول مزعج منا مافي ولما لعن ولما طرد من ا ل ج ن ة رن اربعه الناس ومنها أ ن ه رن مع الميلاد المهم بعد أ س ب و ع بعد أ س ب و ع م ب ا ش ر ة من ا ل و ل ا د ة جاءت ث و ي ب ة مولاه أ ب ي لهب ف أ ر ض ع ت ه بلبن ولد لها يسمى مسروح و س و ي ب ة أ ر ض ع ت قبل النبي ح م ز ة قبل النبي ص س ل م ارضعت منه ه ح م ز ة شكد ي ح م ز ة يكبر وصلى بشنو عمه و أ خ و ه من شنو من ا ل ر ض ا ع ة و أ خ و ه من ا ل ر ض ا ع ة مرتان ل أ ن التي أ ر ض ع ت ح م ز ة في بني سعد بن ب ك ر ا ل س ع د ي ة جاءت في بيت ح ل ي م ة و أ ر ض ع ت رسول الله أ ي ض ا وبعد ما أ ر ض ع ت ا ل م ث و ي ب ة أ ر ض ع ت أ ب و س ل م ة بن عبد الاسد المخزومي و أ ب و سلمه قلنا ي ق و ر رسول الله شنو ودعمته عمته ياتاه عمته ب ر ة عمته ا س م ه منه بره ة من اولادها أ ب و س ل م ة وهذا حديث في الصحيحين بناسبة هو أ ن أ م ح ب ي ب ة ر م ل ة بنت أ ب ي سفيان عرضت عن ربيبتي أ ن تزوج باختها عزه قال إ ن ه ا لا تحل لي قالت له سمعنا أ ن ك تريد أ ن تتزوج بدره بنت أ ب ي سلمه بنت أ ب و سلمه اسمها بنو دره فضحك سلم. قال ان ل إ لم تكن ربيبتي و أ م ه ا تحتي لما حلت لي ف إ ن ه ا أ خ ت ي من ا ل ر ض ا ع ة ف إ ن ث و ي ب ة أ ر ض ع ت ن ي و أ ر ض ع ت أ ب ا س ل م ة لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ما أ ر ض ع ت أ ب و س ل م ة أ ر ض ع ت أ ب ا س ل م ة ا بن عبد ا ل أ س د المخزومي ال هو الزوج ة نو سلم زوجته بعد أ ن استشهد وهي منه أ م س ل م ة أ م المؤمنين رضي الله تعالى عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن فبالتالي لما ولدته اثمن والده كان قد خلف يعني الورثه ة الورثة س من م أ ب ي ه خلف خ م س ة أ ج م ا ل خ م س ة أ ج م ا ل و ج ا ر ي ة ح ب ش ي ة اسمها أ م أ ي م ن دبغه م خ ت ل ف ة أ م أ ي م ن يا سلام يا أخي أ م أ ي م ن ا ل ح ب ش ي ة اسمها ب ر ك ة بنت ثعلبه ابن اوبيد ابن محسن ا ل ح ب ش ي ة مره ف ا ض ل ة ح ض ر ت النبي صلى الله عليه وسلم وربته وما فارقته ابدا بعدما أ ب و ه توفي هي من حاضناته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي ق ص ة ل ط ي ف ة جدا إ ن ه كانت ج ا ل س ة ولو سلم واقف فقالت له ناولني ماء فاحتجت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت اتقولين هذا يا رسول الله قالت ما خدمته أ ط و ل فقال النبي صدقت ثم جاء ه ا ب الماء قلت ل ن م انا الشيخ شئت له ما هين جاب لها من الصالحات ما في ذلك شك وكان إ م من ما ر أ ة الصالحات ل في ذ شك ك و يقول هي أ م ي بعد أ م ي وهي أ م أ ي م ن ولدها أ ي م ن و من زوج حبشي يسمى عبيد بن زيد وقد زوجها النبي زيد بن ح ا ر ث ة ف أ ن ج ب ت أ س ا م ة بن زيد أ م أ ي م ن ب ر ك ا ل ح ب ش ي ة حاضنه ا وسلم هي ام ة أم أ س ا م ة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السلم إذا رأى أسامة رأى يحبهم م وما يجري على أمثل م ش وعائشة ي يجري ي أطفال كان على تتقذذ س ذلك ي د ويقول لو كان ا أ س ة جدا ا كان ر ي ة لجللته لو بيت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه وفي عنده وفاء وفاء وفاء عجيب ت أ ت ي بعد ذلك بتدريج ق ص ة إرضاعه الله عليه صلى ولكن س م في بني سعد بن ب سعد ر والشيخ ا ب يرد يضعف و ا النبي ي في بني ة أن سلم س رضع ع بن بكر ولكن يرد عليه ا ل ر و ا ي ة ا ل و ر د ة ض ع ي ف ة لكن حديث البخاري حديث مسلم ح ا د ث ت شق ي الصدر ي أ ن ه وقعت في بني سعد بن بكر تؤكد أ ن ه رضع شنو في بني سعد بن بكر لكن تفصيل القصة تفسر ضعف ا ل أ ل ب ا ن ي هذا لما ناقش وصح واخرج أ ح ا د ي ث كتاب شنو فقه ا ب فقه ا ل س ي ر ة وعمل صحيح فقه ا ل س ي ر ة ف أ س ق ط أ و بين ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة والروايات ا ل ض ع ي ف ة في هذه ا ل م س أ ل ة رضع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بني سعد بن بكر أ ر ض ع ت ه ا م ر أ ة ف ا ض ل ة يعرفها الناس ب أ ن ه ا ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة ياخي يا خلي رسول الله يحمد ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة ن ذ ك ن ه ع ا ر كنا في ناس ما عندهم ما علاقه ذاته في الدنيا دي كلها في الصين وفي إ ف ر ي ق ي ا ع ا ر ف ي ن ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة أ ش ا ن منه أ ش ا ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى الله عليه وسلم ف ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة وهي ح ل ي م ة بنت أ ب ي ذو ؤ ي أ ب ا اسمه منه أ ب و ذ ؤ ي ب وهذه قنيته واسم منه ذاته أ ب و ذ ؤ ي ب ذاته منه ابن ش ج ن ة نسبه يرجع إ ل ى هوازن السعديين بني سعد ا ل ب ك ر هوازن م ن س ب ه وهوازن تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده مضر كلهم مضريين ل أ ن مضر ولد ولدان ولد, ولد قيسعلان أ و قيسعيلان و إ ل ي ا س إ ل ي ا س جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرشين كنانه و قريش و ق ي س ع ل ا ن أو قيس عيلان جاب منه جاب ث ق ي ف وجاب هوازن الكلام دا عرفوه ل أ ن ه حتى لما انتج ح ر ي ف في قريش ورساله ا ل ح ذ ر ة اللي هي اسمها حرب اشنو الفجار بكسر الفاء وليس الفجار وهذا من ا ل خ ط أ تنطق بالفجار حرب الفجار شهدها وعمره عشرون س ن ة كان ينبل لأعمامه ينبل أن يرد عليهم نبل عدوهم لما أن ع يرد د ولم ه م ا نكرمه يشارك ب ب وتقعه ي ينجطه يجيبه ر ه ل أ ع م م ولم ه ي ش ا م ش ا ر ك ة ف ا ع ل ة ل أ ن ه ا حرب ف ا ج ر ة ولم ح ر ب يعني يؤمن ر له أ ن يقاتل فيها ولو أ ر ا د ه الله أ ن يقاتل ل ق ا ت ل و أ ص ل هي أ ر ب ع يوم في اليوم الرابع ده اللي ي سموه يوم, يوم الماء التقت فيه هذه الحرب وكانت بين أ ه ل حليمه السعديه وبين قريش أ ه ل حليمه السعديه اسمه بني قيس قيس منه أه؟ قيس عيلان و هوازن فقلنا ح ل ي م ة هي ح ل ي م ة بنت أ ب ي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنه ة الذي يرجع ن س ب إلى الحارث هوازن ابن مدر. وزوجها منه زوجها ابن مدر ابن عبد ا ل ع ز ة وهو أ ي ض ا يرجع إ ل ى هواذن في ا ل ن س ب فالمهم حليمه ا ل س ع د ي ة أخذت جاءت إ ل ى م ك ة وبنو قيس جميعا وبنو سعد بن بكر جميعا جاءوا ل ي أ خ ذ و ا أ ط ف ا ل وكانت حليمه تركب أ ت ا ن أ ت ا ن يعني شنو أ ن ث ى الحمار تسمى شنو أتان كانت ت ر ك ب أ ت ا ن وكانت هذه ا ل أ ت ا ن بها عرج ومتخلفه عن المسير حتى دخلوا م ك ة وما عرض النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على قوم من المرضعات إ ل ا ابينه حتى حليم أ ب ت ه ولكن لما لم تجد شيء شاورت زوجها وكان معها كويس الحارث بن عبد ا ل ع ز ة كلمته ق ل ت له يا أ خ ي هذا الغلام الهاشمي ت ي م عسى الله أ ن يبارك لنا ف أ خ ذ و ه وتقول الروايات أ ن ه ا مذ أن حملته وكانت ترضع معه ولدها طبعا من الرضاعة أبو أبو من بن عبد الله طبعا أبو بن ابن عبدالعزة عبدالله بن عليه الرضاعة الرضاعيس أخواني الله قلنا الحارث هواذن وسلم رسول ولد من من من من صلى الحارث هذا أ خ و ن ا ب وسلم من شنوه؟ من ا ل ر ض ا ع ة و ا ن ي س ة بنت الحارث و ج ز ا م ة بنت الحارث هي المعروفه ة بالشيماء اسم منه؟ هالشيماء؟ فلانت كتار بالشيماء ي س م وما شنوه بكون كويس؟ الشيماء الاسم عارفين ذاته؟ ذاته عارفينه؟ عاجبون وكانت كبيرة لكن ولذلك تعد أ خ ت ه من الرضاعه وحاضنته ل أ ن كانت بشيروا أ م ه تمش كانت بشيروا معه ت ح ض ن ه دي الشيماء وفي ا ل ج ع ر ا ن ة في م ن ط ق ة ا ل ج ع ر ا ن ة بعد حنين فنين ما كان ضد م ن ه ضد هوادن ز ن ض م ه ه و ا ز ن ف أ ر قوم كثر وفيهم الشيماء فجاءت ل ل ن ب ي صلى ل ا ل ه عليه و س ل م و أ خ ب ر ت ه وهذا من الروايات التي تؤكد على أ ن ه استردع في في بني سعد بن بكر يا سلام يا أ خ ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي وفاء وفي وفاء وفي بعض الروايات أ ن ح ل ي م ة جاءته أ ك ر م ه ا و أ ج ل ت ه ا على بردته وكان ا ل ص ح ا ب ة قد أ س ر و ا أ س ر ا عظيما ذراري و ل س ا ء فلما جاءته الشيماء وجاء بنو وده سنجيب الحنين سنجيب يعني جاء في تفصيل بعد غزوة على خطيبهم ا بن الصهباء وقال له ل صلى ل ل ن ب ي ا ع ل ي هؤلاء وسلم يعني ه الذين في الحضر وفي ا ل أ ث ر عماتك وخالاتك وحواضنك ت أ ث ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جدا قال ما كان لي ولبني عبد المطلب وبني هاشم أ ي زول في بني عبد المطلب وهاشم عنده أ ث ر لوجه الله تعالى أ خ ل ق ك م فقالت ا ل أ ن ص ا ر نحن لك يا رسول الله ف أ ط ل ق و ا س ت ة آ ل ا ف أ س ف بلبن رضعه النبي في بني سعد بن بكر وهو طفل رضيع س ت ة أ ل ف شوف الدين د بيعمل قيم كفلر ي ي خ ي دي قيم ع ج ي ب ة بالله رضع هو شافع في بني سعد بن بكر و ا ل ش ي م ا كانت ب ش ي ل ه ا ل ش ي ل ذ ي فكت س ت ة أ ل ف ر غ ب ة هذا غير ا ل أ م و ا ل ق د ر ا ت ا ل أ م و ا ل ب خ م س م ا ئ ة مليون خ م س م ئ ة أ ل ف ألف درهم ما أ ر ج ع هدم س ل م لهم يا خ ل ا ك ي ن عجيب فرسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل س ر د ي ا في بني سعد بكر حملته ح ل ي م ة لما مربي ت ا ن ها على ق و م ه ا ا ل ذ ي ن كانوا معها ا س ت غ ر ب و ا قالوا يا ح ل ي م ة أ ك ن ت تجذبين علينا هل كنت تكذب شنو ولا إنت قلت لها دماغه تمش ودر اللبن لها ولعبد الله ولدها فكانت ترضعه مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ن ش أ النبي في ب ا د ي ة بني سعد بن بكر من ح ي س عيلان وهم أ ب ن ا ء مضر ن ش أ هناك وترعرع فما بلغ عامان إ ل ا كان جفرا جفرا معناه غلام شديد فاهم يفهم أ ي ح ا ج ة ب ل نحن الشافع ا ل آ ن ع ش ر ة س ن ة ما يفهم أ ي ح ا ج ة ع ش ر ة سنه الحبه دي ما يفهمها ك ن كان مثل الدكان أ م ش ي جيب صابون حمام ايش ي ل ل ي صابون بودره ع ش ر ة سنتين ة س ن غلام جفر ص ح ة ذات تمام قالت ح ل ي م ة والله ما دخل هذا اليتيم المبارك سمته المبارك علينا إ ل ا و أ ح س س ن ا بالخير والفضل قالت قيس عيلان كلها قحف تذهب غ ن ي م ا ت إ ل ى المرعى و ت أ ت ي ث م ا ن ا تحلب اللبن حتى قالت قيس عيلان ل ر و ارعوا ع ي ه ا ا أ غ ن ا م ك م حيث ترعى اغنام حليمه ة حليمة قالت تقول حليمة وأغنام الناس ترعى مع أغنامنا ا ترعى وتعود مع م أ غ ن م أغنامنا ثمانا عجافا وتعود ل د ر ج ة ت شوف أ ح س ت ح ل ي م ة بهذا لما تم ع ا م ا ن وفطم ذهبت به ح ل ي م ة إ ل ى م ك ة قالت و أ ن ا أ ظ ن به على أ م ه دار تحتال ترجعوا وما داير اماس كوكبي وما غ ل ر كمش خلاص ر ض ع ت و ا هاي خلاص ادوني ل فقالت إ ن في م ك ة وباء ل ح ل ي م ة و إ ن ي أ خ ش ى عليه من وباء مكه فردته آ م ن ة إ ل ى ح ل ي م ة ث ا ن ي ة لما رجع في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة جاءه حادث شق الصدر فخافت حليم خوفا شديدا فرد فردته الى أ م ه ا وهنا انقسم أ ه ل السير والتاريخ إ ل ى طائفتين وكل ط ا ئ ف ة تحدد التاريخ ابن إ س ح ا ق يقول ب أ ن ه ا في سير محمد بن إ س ح ا ق يقول أ ن ه ا كانت بعد الفطام بشهور ل أ ن بعد الفطام ردته الى م ك ة ثم تحايلت على أ م ه ورجعت به فلما شق صدره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ا د ث ة شق الصدر جاءت بعد أ ش ه ر ر ج ع ت ه وجميع المحققين من أ ه ل السير يقولون أ ن ح ا د ث ة شق الصدر بعد أ ن مكث عامان ي بعد الرضاع في بني سعد بن بكر وقد ر ت ه رآه عبد الله ر أ ى أ ن رجلا أ ف ج ع ه وقال هو عن نفسي ر أ ى نسران ي ي ت ك ل م ا ن ب ك ل ا م يفهمه ي ق و ل ه و هو, هو فنزلا عليه فنزلا ث م و أ ج ع ه وشق ج ب ر ي ل قلبه و أ خ ر ج م ن ه حظ اصوات ل ل ش ي ط ا ا ن ق ة م ع ر ف ة أ ص في صحيح مسلم جرى عبد الله يقول ل أ م ه قتل محمد فجاءت حليمه تجري يعني بوجه شديد ف ر أ ت ه قد قام على طوله ولكنه م ن ت ق ع اللون لون لا حصل يخواننا يورك إنه مضغير حاجة بد ا ل ع ن ا ي ة بدات تنتقل من ع ن ا ي ة م ع ن و ي ة إ ل ى ع ن ا ي ة ح س ي ة منذ الصغري وهذا حصل ش م ا د حصل يعني جسد م شغو كان أ ن س يقول و إ ن ي لا ارى أ ث ر لم صدر النبي إ ل ى بعضه شافوا قال جبريل لموا لا دم ولا اي ح ا ج ة طلع قلبه بره وحشاه ودخل فيه وطلع حاجه من القلب ودخل فيه ورجع للقلب وقام طوال حليمه اخذته إ ل ى م ك ة ورجعت ل أ م ه س أ ل ت ه ا آ م ن ه قالت والله خشيت عليه من ا ل ب ا د ي ة وكذا قالت أ ص د ق ي ن ي ف أ خ ب ر ت ه ا الخبر فقالت آ م ن ه إ ن ابني هذا سيكون سيدا ثم أ خ ب ر ت ح ل ي م ة ب أ م ا ر ا ت ا ل ن ب و ة التي ر أ ت ه ا عند الحمل وعند الميلاد ولكنها لم تكن تعلم أ ن ه نبي بمعنى أ ن ه سيكون نبيا نقف عند حادثه شق الصدر لنتتبع ا ل ن ش أ ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة في ربوع م ك ة وما حولها ورعيه للغنم وتجارته إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا سائل الرب جل وعلا نتقبل الله فيكم الله、خير. والسلام عليكم وذائعه استوزعكم بارك فيكم واجزاكم منا جميعا خير رتدع